يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي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 لا تعاوَنُوا على الإِثْمِ والغدوان وَاتَّقُ اللهَّه إِ اللهَّه الله شَديد العِقاب حُرِّمَ عَلَكُم المَيتَةُ وَدَّم وَلَحمُ الْ الخِنزير وَمؤهَِّ لِغَيْرِ اللههِ ب وَمُنْخَنِقَ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَنْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ لَئِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديما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 والمحصنات مِنَ المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من قبلكم اذا اتيتمهن اجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في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 أَلا مَسْتُم إِس أَفَلَم تَجد مَا أَْفَتَََّمُ صَعيدًا طَبا فَمْسَح بوجوهِكُمْ وَأَيدكُم مِن ماَا يُريد اللَّهُ لَجَعَ عَلَكُمْ منِن حَرج وَلَ يريد لطَهِرَكمْ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 وَلَ قَرِئأَخَد اللهَّهُ مثاقَبَن إسْر إِلَ وَبَعأَثْنَا مِنْهُ مُثْني عشرَ نَ قِيباَ وَقَا اللهَّهُ إني معَكُمْ لإِنَّ قَمتُ مُ الصَّلاةَ وَآتَيتُ مُزَّكاتَ وَآماتُم بِرسُ وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم لاكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سويلا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةٌ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنَّ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظَّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُوا عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُح وَمِنَ الذيَّنَ قالوا إا نَصَارَ أَخَذْن م فَاقَهُم فَنَسُوحَ الله مَِّ ذُكِرُ بهِ فَأَغْرَينَا بَيْنَهُم العدَوَتَ وَالبَغْضَ أَ إِلَ يَمِ القِيامَ وَسَفَ يَُ الذّئُهُم بِمَا كانَوا يَصْنَعون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 اوني وانا بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه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 فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها آبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون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 فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرَّكَ شَيْءٌ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ, والأحبار بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتاب اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ومن لم يحكم بما انزل الله fa ulai kahum al kafirun وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن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 يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل اللَّهِ وَلَا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب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 قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وَجَعَلَ منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل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 لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون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 إِ الذيِنَ آمَنوا والَّذينَهَاد والالصَّابِئُونَ وَنَّصَرَ مَنْ آمَنَ بِله مَنْ آمَنَ بالِلَّهِ, بالله وَْيَوْمِآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌُ عَلَيهِم فَلَا خَوْفٌ عَلَيهِم وَلَاهُ يَحْزَنُ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 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون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 لا تَجِدَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ مُؤْمِنِينَ حَتَّىٰ تَتَّبِعُوا مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ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 وَمَا لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن, ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بِمَا قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كذروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم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 ثُمَّ اتَّقُوا وَآمِنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَبْغِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَجْعَلُوا لَكُمْ عِوَجًا لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَعْمَلُ بِالْغَيْبِ وَيَعْلَمَ مَنْ يَكْتُمُ الْكِتَابَ وَمَنْ يَحْرِفُهُ وَمَنْ يَفْتَرِي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 وَإِنْ سَأَلُوا عَن نَّحْلِهَا قُلُوا إِنَّهُ طَعَامُ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ وَلَهُ بِالْأَرْضِ مَغْنَىٰ ۖ وَإِنَّ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 هو الى الرسول قالوا حسبنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَغُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وَإِذ تَخْلُقُ مِنَ الطّينكَهئَة الطَّيرِ بإذْن فَتَنْفُخُ فيِيهَا فَتَكُونُ طَرًا بإِذن وَتُبِرِئُ الْ الأكمَهَا وَبََصَ بِإِذني وَإِذ تُخْرِرجُ الْ المَووتَابِإذني وَإِذْكَ فَفتْتُبَن إسرائلَ عَنْ ك إذ جئتَهُم بِالبَينَاتِ فَقَا الذيين كَفَوا فَقَا الذينَ كَغَروا مِنهُ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 إذ قال الحوانيون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل, أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين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 تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خَيْرُ الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين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 فَلَما تَفَتَنكُْ تَ تََّقيبَ عَلَهم وأْتَ على كلُّ شيءَ شَحيد إ تُعَذِبهمم فَإِنهُ مبَادُك إنِْ تُعَذِبهمم فإنهم, تعذبهم فَإِنهُم عِبَادك وَإِنْ تَغفِر للَهمم فَإِن كَتَ العزيز الحكيم.